هو الذي جعا لكم خلائف في الأرض فمن كفر Olaa! well بل إن يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله ينسك La sick وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات على في الأرض إنه كان